فضيلة الشيخ علي صقر، وما الذي يقوله الإنسان إذا تعرّب الليل وأحس بذلك؟ معنى تعرّب الليل، استيقظ من النوم وتقلب على الفراش ولا يستطيع العودة إلى النوم جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل صلاة وقال صلى الله عليه وسلم إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره وفي رواية مسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه والله <تصفيق> أعلم